السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم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 وَمِنَ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى لَرْبَ خَالِيَةً فَإِذَا أَنْزَلَ مَاءً عَلَيْهَا الْمَاءُ أَهْتَزَتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أحياها لمحي الموتى